قد روث ثقات عن خير الملا لانه عز وجل وعلى في ثلث الليل في ثلث الليل الاخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل هل من موسي طالب للمغفره يجد كريما قادرا بالمعذره يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل سبحانه وتعالى قال اي ومما يجب الايمان به واثباته وامراره كما جاء صفه النذور للرب عز وجل كما ثبت في الاحاديث الصحيحه المشهوره عن فضائل الصحابه كاب بكر الصديق وعلي بن ابي طالب وابي هريره وابي سعيد وجوير بن مطعم وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد الله ورفاعه الجهني وعثمان بن ابي العاص الثقفي وابي الدرداء وابن عباس وعبادة بن الصامت وابي الخطاب وعمر ابن عامر ابن عامر السلمي وغيرهم رضي الله عنهم عن ابي وخر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينذر الله ليله النصف من, من شعبان روي لكل نفس الا انسان في قلبه شحناء او شرك رواه جماعة عن ابن وهب حديث صحيح رواه البزار وابن خزيمة وابن عدي وابن عي ابن ما يعاصم في السنن والصحاح والالباني هذا الحديث في كل طروقه ما قال الا انه بكثرة الطرق لا يقل عن رتبة الحسن بل كما سمعتم صحاحه بعض أهل العلم لكن هو لا يقيل أن نجد حسن ومن العلماء من يضاعف هذه الأحاديث كالشهر النبي الزرعين والله لكن الذي يظهر أن لها لابد أن يكون لها أصلا طرقها المتعددة مع الضعف اليتير في كثير منها ينجبر بلا شك بكثرة الطرق فيدل على فضيبة هذه الليلة وهو مقصده من إذبات هذا الحديث إذبات طفل النزول مطلقا أما نزوله في ثلث الليل الآخر كما في البيت الثاني فسيأتي بيانه من الحديث الصحيح المتفق على صحته فحديث فضيلة النصف من شعبان ثابت وهذا يقتضي أن يختصصها بمزيد من الدعاء والعبادة والتضرع وخصوصا إزالة الشحناء وترك الشرك الأكبر والأصغر حتى يكون الإنسان أهلاً ليلي مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته في تلك الليله والذي يمر انه نزول خاص وهو ينزل كل ليله لكن لما خصص ليله نصف شعبان فهو نزول خاص في هذه الليله يعني غير النزول الذي المعتاد في كل ليله ينزل الله عز وجل في كل ليله في خروج الليل الاخير ولكن ذلك لا يقتضي دعاء مرتبا مخصوصا او صلاة معينة كما يفعلها كثير من اهل البدع فان ذلك هو خلاف السنة نعني بذلك ان تخصص بدعاء يقال دعاء لالة نسف من شعبان او تخصص بصلاة صلاة جماعة قيام جماعة في لالة نسف من شعبان هذا ليس بمشهورة فانه لم يفعله استلف سبحان الله عليه لم يفعله نبينا عليه الصلاه والسلام ولم يفعله السلف لذلك لا يست بمشروع اما المشروع فان يجتهد الانسان مع نفسه يعني في الدعاء والتضرع فان الاخبار بصفه النزول لله عز وجل نسيقت في سياق الترغيب في التقرب الى الله في هذا الوقت الدعاء والمغفرة والاستغفار والتوبة والسؤال لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر الصفه مجرده عن آثارها المتلطبة عليها لما ذكر فعل النزول وذكر ما يترتب عليه من العبادات التي يبادر إليها أهل الخير والإيمان من الاستغفار والتوبة والسؤال كما ورد في الحديث وأنا لا لا يهتم بقيام الليل فيه يهتم بقيام الليل فينا هذا نزول خاص فهذا يهتم بقيم الليل فيها وقراءه القران والذكر والدعاء والاستغفار في هذه الليله زياده على غيرها لما خصت به من فضيله النزول فان كما ذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم انما ساق ذلك في سياق فضيله هذه الليله وبيان فضيله التعبد لله عز وجل فيها والاستغفار ان الله يغفر لكل نفس الا انسان في قلبه شحنه او شفقه قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان شق على امتي لاخرت العشاء الاخره الى ثلث الليل فانه اذا مضى ثلث الليل هبط الله عز وجل الى سماء الدنيا لم يزل بها حتى يطلع الفجر فيقول الا سائر يعطى الا داء فيجاب الا مذنب فيستغفر فيغفر له الا سقيم يستشفي فيشفى روه الطبراني في السنه وروه احمد والدارمي وصححه ابن الشفعه احمد سكس من كان اكثر الروايات انه اذا مضى اذا بقي ثلث الليل لكن هنا ظاهر في اثبات انه ثلث الليل الاول وقال ان النزول يكون ابلغ في ثلث الليل الاخير ويثبت ايضا في ثلث الليل الاول لكن اكثر الروايات من جهه الروايه الصحيحه على أنه في ثلث الليل الأخير هنا في ثلثاء الليل أن الله ينزل إذا مضى ثلث الليل وهو وقت صلاة العشاء والحديث تدل على ذلك أن وقت صلاة العشاء الأفضل إذا لم يكن يشق على الناس هو ثلث الليل الأول إلى نصف الليل ولكن أجل المشقة على الأمة وهذا أمر يعني اذا كان اشق على الصحابه فهو على من بعدهم اولى يجعلنا نقول ان الاولى التخفيف على المسلمين لانه لولا انا اشق على امتي فاشفق على المسلمين اعظم اجرا في تحصيل فضيله الاخوه واذا كانت عاده النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في الولو قال في انه اذا مضى ثلث الليل هبط الله عز وجل الى سماء الدنيا لم يزل بها حتى يطلع الفجر هبط ونزل بمعنى واحد ونحن نثبت نزولا وهبوطا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى نمره كما جاء دلا على معنى من غير خوض في الكيفية وهو لا نقول أنه ينافي صفة الاتواء أو أنه يخل منه العرش بل كما قال عبد الرحمن النهدي أليس قادرا أن ينزل ولا يخل منه العرش فقالوا بلى فقال فلماذا تتكلموا في هذا ففعل الاتواء ما يجب ينافي ما ينافي فعلا نزع هذا فعل هذا فعل والله عذر لا يفعل ما يشاء وكيفيه الفعلين مذهوله بالنسبه لنا فلا ننفي فعلا بورود فعل اخر فالله يفعل ما شاء كما انه يم يميت ويحيي ويسعد ويشقي ولذلك السؤال الجاهل طب ده الليل متكرر في الكره الارضيه في اجزاء مختلفه فثوره الليل منتقل اقول يعني كما ان الله احيا فلانا هنا وامات فلانا هناك وهما فعلان في نفس اللحظه لم يتعارض فانفما التعارض بين الاستواء وبين النزول فهو ينزل ليفعل هذا الفعل لقوم معينين في وقت معين كما يشاء سبحانه وتعالى فهم اظهر هذا الفعل في هؤلاء القوم الذين عندهم ثلث الليل من ال... يعني ان الله يقول هل من مستغفر هل من تائب فهم الذين يعني يظهر لهم اثر هذا الفعل من قبول المغفره وقبول التوبه وشفاء المستقيم ونحو ذلك الله اعلى واكبر هذا كله ترغيب في قيام الليل في هذا الوقت الفاضل فمن ذلك ان كل هذه الحديث على ظاهريا في كل ثلث لا شيء في كل مكان في الارض ينزل الله عز وجل الى استماء الدنيا وهو قادر لا يفعل ما يشاء ولا ينافي ذلك استواءه وعلوه وفوقيته فهو الظاهر فليس فوقه شيء وهو الباطل فليس دونه شيء كما انه الاول ليس قبله شيء وهو الاخر الذي ليس بعده شيء وهو المحيي المميت وهو الضار النافع المعطي المانع سبحانه وتعالى هذه افعال ليست متعارضه لا انت في فعل منها فعلا اخر يفعل الله عز وجل ما يشاء و صفاته تليق بجلاله وعظمته لا تشبه صفه المخلوقين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزل ربنا كل ليل الى سماء الدنيا حين ابقى ثلث الليل حينه قال هنا ايه يا بقا يبقى هذا في ثلث الليل الاخير قال هنا يبقى ثلث الليل فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاوقيه من يستغفرني فاغفر له أخرجه في الصحيحين رواتنا عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يمنل حتى اذا كان ثلث الليل هبط الى سماء الدنيا فنادى هل من مذنب يتوب هل من مستغفر هل من سائل فعلى اذن الله اللهم اغفر لنا جميعا وفي مسند احمد رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينذر الله كل ليله اذا مضى ثلث الليل الاول فيقول انا الملك من ذا الذي يستغفرني في اواخر قال وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في النزول قد تعدد الطرق في الصحيحين وسائل الأمهات ساقه إمام الأئمة أبو وقل محمد وسائل مهزين في كتاب التوحيد من أكثر من ثلاثين طريقا عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية عبد الرزاق عن معمر عميد زهري عن سيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا على عرش كل سماء كرسي فاذا نزل الى سماء الدنيا جلس على كرسي ثم مد ساعه اليه ويقول من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم من ذا الذي يستغفرني فاغفر له من ذا الذي يتوب فاتوب عليه فاذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسي رف فوه من قال له, له اصل مرت لكن ال ان الشاهد انه حسن بالطرق الاخرى في نزول الرب عز وجل وطبعا اللفظه دي جلت دي هي اللي فيها ايه فيها غرابه او نكاره عند وائل بن مطر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله الى سماء الدنيا كل ليله فيقول دل جل جلاله هل من سائل فرطيه او والديه هل من مستوجب فاؤر له اذيفه صحيح رواه النتائي وابو ابو داوود وابو داوود طرغزي صاغ الالبكي فانجاب بن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله ينذر كل ليله الى سماء الدنيا لثلث الليل فيقول الا عبد من عبيدي يدعوني فاستجيب له أو ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له ألا مقدر عليه رزقه ألا مظلوم يستنصرني فأنصره ألا عان يدعوني فأفك عنه عاني عن يأسير فيكون ذلك مكانه حتى يفيء الفجر ثم يعلو ربنا عز وجل إلى السماء العليا على كرسيه رواه أدر قطني وفيه مقال وقال لغرض تكون يكون ذلك مكانه لفظ فيه غرابه وعن ابن مسعود رضي الله عنه على عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى اذا كان ثلث الليل الاخر نزل الى سماء الدنيا ثم بسط يده فقال من يسالني فاعطيه حتى يطلع الفجر حديث حسن رواه احمد بن مسند ورجاله ائمه رواه أبو معوية بلفظ إن الله تعالى يفتح أبواب السماء ثم يهبط إلى السماء الدنيا ثم يبسط يده فيقول ألا عبد يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر عن رفاعة الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى نسف الليل أو ثلث الليل نزل الله إلى السماء الدنيا فقال لا أسأل عن عبالي غيري من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من الذي يدعوني فاستجيب له من الذي يسالني فأعطيه حتى ينسجر الفرج حديث صحيح رواه احمد في مسلم صححه ابن القيم وصححه الالباني وهذا حديث صريح في نزول الرب عز وجل لا يحتمل التاويله بنزول ملك كما اوله المتاولون انما قالوا انه ينزل ملك فيقول هل من داع هل من مستغفر ان الذي نص في بقوله عز وجل لا اسالوا عن عبادي غيره فهو لا يكلف احد ان يسأل فنزول الملائكه لا يمنع كما ورد في بعض الروايات وهي صحيح انه يامر اللهم لا تن فينادى ولكن هذا لا ينافي نزول الرب عز وجل كما قال عز وجل هل ينظرون الا ان تاسيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك وذكر اتيان الملائكه وذكر اتيان الرب سبحانه وتعالى فهم ياتون مع ربهم عز وجل ولا مانع ان ان يكون يثبت نزول الملائكه مع نزول الرب عز وجل وان تنادي الملائكه مع كلام الرب سبحانه وتعالى هم يكررون ما يقول الله عز وجل هل من سائل هل من داع هل من مستغفر لكن الرؤيا الصحيحه التي فيها كما ذكرنا لا اسال عن عبادي غيري لا يحتمل ان يقال ان ذلك ملك من الملائكه لان الملك لا يقول لا اسال عن عبادي ايت هذا مستحيل وكذلك لو ان الملك فقط وليس الرب عز وجل هو الذي قال ذلك لكان قد سال عن عباده غيره لكن لا اسال عن عبادي غيري صريح في ان هذا من كلامه هو سبحانه وتعالى فلا ترد الاحاديث الصحيحه ريوايه صحيحه ذات في نزول الملائكه فان الامر كلاهما ثابت نزول ملائكه او امر الله ملائكه ان تنادي هل من مستغفر هل من تائب لا ينافي ان الرب ينزل وانه سبحانه وتعالى ينادي ويقول هل من داع هل من مستغفر كما قال عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا فالملائكه ياتون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى يأتون معه عز وجل كما يشاء وإتيانه عز وجل غير إتيانهم ومجيئه غير مجيئهم كما أن نزوله غير نزولهم هو سبحانه وتعالى ليس كمش به شيء وهو استميم بصير وعن عثمان بن أبي العاص أثق فيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وارنزل الله الى سماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من داع فاستجيب له هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر فأغفر له وان داوود خرج خرج ذات ليلة فقال لا يسأل الله شيئا الا اعطاه الا ان يكون صاغرا او عشاا حديث صحيح رواه ابن احمد يعني خرج ذات ليلة في هذا الوقت وقال لا يسأل الله شيئا في هذا الوقت إلا أعطاه كل من يريد أن يسأل يعطاه إلا أن يكون تاحرا وذلك لأن السحن من الكفر وليه أذو الله أكبر وأصدر وكبير من الكبائل والعشار هو الذي يأخذ العشور هو الذي يقف على الطريق يأخذ على الناس أموالا بغير حق مثل صاحب الجمرك العشار الذي فيغدي الناس في اموالهم على الطرقات وقد يقول قائل فهناك من يدعو ويسال ولا تستجاب دعوته تقول بل قد استجيبت والدخر له عند الله عز وجل اجابتها واذو اجابتها ويعطى حتى يرضى بل حتى يتمنى انه لم يكن اجاب شيئا في الدنيا قد اذيبت الدعوه ولكن متى ينفذ ذلك هذا امر اخر ليس للعبد عبد ان يفوض ويتوكل على الله رحمه الله قال الله عز وجل قد اجيبت دعواتكما في استقيمه ولا تتبعانا كبير الذين لا يعلمون اجيبت الدعوه وكانت النجات وهلك فرعون بعد مده فالعبد عليه ان يفوض امره الى الله ويوقن بالاجابه وان الله اذا قال وادعوني استجب لكم قد قال ذلك فهو لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى واذا قال هل من سائل فاطي فقد اوطيت ولكن لا تستعجل فان ذلك مانع من اجابه الدعاء واذا قلت قد فعلت ولن يستجب فهذا يمنع اجابه الدعاء انت الذي لم تثق في وعد الله لكن اذا ايقنت في اجابه الدعوه ان الله قد اجاب دعواتك ومتى يعطيك ما سالت هو لك ولكن متى تاخذه ربما فعل بك ما هو اصلح لك وانفع لك عنده سبحانه وتعالى وما لا تدريه انت والله اعلم انتم لا تعلمون فاذا فعلت ذلك وايقنت بوعد الله فانت قد اوطيت واذا قال الغني الكريم الذي لا يخلف الوعد ابدا قد اعطيتك ف المعتاد في ذلك أن يكون الذي يعرف صفة الكرم وصفة الوفاء فيه أنه يشعر بأنه قد أخذ حتى ولو لم يكن في يده بل عنده ذلك يعني هذا في رصيده ولكنه وديع عنده يفعل سبحانه وتعالى بها أفضل مما يفعل بها صاحبها فلا تستعجل وعليك بالاجتهاد في مزيد من الدعاء في هذا الوقت الفاضل عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذر الله تبارك وتعالى في اخر ثلاث ساعات مقينه من الليل ينظر في الساعه الاولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمح ما شاء ويثبت ثم ينظر في الساعه الثانيه في جنه عدن وهي مسكنه الذي يسكن لا يكون معه فيها الا الانبياء والشهداء والصديقون وفيها ما لا ما لا يراه احد ان يخطو على قلب بشر ما يهبط في اخر ساعه من الليل يقول الا مستغفر فاذن الا سائل فاذن الا دائم فاستجب له وهو كلام سيد الدرني وهو حديث منكر قال الذهبي هذه الفاظ منكره لم ياتي بها غير زياده احد الروايه وأن, وأن مسكنه الذي يسكن مسكنه الذي يسكن جاء الفاظ فعلا مرض منكر وكذا الله أعلم لم يثبت المحوى والإثبات في اللوحة المحفوظ بل الذي قاله ابن عبات رضي الله عنه الكتاب كتابان كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب الكتاب الذي يمحى منه ويثبت ليس هو مفتوح ربما كان كتابا اخر الله اعلم لكن الله هو الذي لا ينظر فيه غيره فهو ام الكتاب فالصحيح ان هذا لا محو فيه ولا اثبات والاحاديث المستفيضه تدل على انه قد جف ث قلم هذا اللوح جف القلم بما ان تلاقم قال رفعت الاقلام وجفت الصحف اذا لا محو فيه ولا اثبات قال جف القلم على علم الله هذا لا يحتمل التبديل ولا يحتمل التغيير فلوه اللوح المحفوظ محفوظ عن التبديل والتغيير فالحديث منكر ما <تصفيق> هي دعوه تفسير لاي بس بمنع من النحو الذي في الكتب التي فيها القدر غير اللوح المحفوظ معنى تمام محو الشرائع واثباتها ده امر استدل به الايه ايضا وكان كل كلا كلا المعنيين حق فان الله يمحو ما يشاء من الكتب الشرعيه والكتب القدريه الكونيه الا ان لوح المحفوظ لا محو فيه ولا تبديل كما اننا نجزم الان بان بعد اكتمال القران لا نسخه فيه ولا تبديل بعد نزول القران الذي نسخ اثناء hayat النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام لا لا, لا يمحي شيء من الكتاب لا يجوز ابدا ولا يمكن ابدا ان يعتقد احد ان ان شيئا من القران يمكن ان يزال لا مستحيل هكذا ايضا في تخصيص لهذا الامر بما علمنا الله عز وجل فكما ان القران لا ينحى منه شيء بعد ان اكتمل نزوله على النبي عليه الصلاه والسلام ونُسخ منه ما نُسخ وبقي منه وبقي فنات النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكتاب على ذلك يبقى لا فكذلك اللوح المحفوظ لمحفوظ ولا وروي موسى بن عقبه عن اسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول الا عبد يدعوني فاستجيب له الا ظالم لنفسه يدعوني فاقبلوا فيكون كذلك الى مطلع الصبح ويعلو على كرسيه وعن ابي الخطاب رضي الله عنه قال وسئل وقد سئل عن الوتري احب قال احب ان اوثر احب اوثر نصف الليل فان الله ينزل من السماء السابعه الى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب هل من مستغفر هل من داع الى حتى اذا طلع الفجر ارتفع فيه راون ضيف عن عمرو بن عمرو السلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ثلث الليل او قال نصف الليل ينزل الله الى سماء الدنيا فيقول هل من عامل فافكه هل من سائل فاعطيه هل من داع فاستجب له هل من مستغفر فاعف له وارض مدته عن عبيد بن السداق انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا من اخر الليل فينادي منادي من الثم في السماء العليا الا نزل الخالق العليم فيخرج اهل السماء وينادي فيهم مناد بذلك فلا يمر باهل سماء الا وهم سجود رواه ابو داود واسناده ضعيف وروى ابو اليمام ويحيى بن ابي بكر وعبد الصمد بن نعمان وجد نهارون انا عمرو بن عبسه تقال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله جعلني الله في ذلك شيء تعلمه واجهله ينفعني ولا يضرك يعني علمني شيئا من الاشياء التي تعلمها واجهلها وينفع كذلك ينفعني ذلك ولا يضرك قال ما ساعة اقرب من ساعة وما ساعة تبقى فيها يعني الصلاه تبقى فيها لا تؤخر تؤجل فقال يا عمرو بن عاص لقد سئلني عن شيء ما سالني عنه احد قبلك ان الرب تعالى يتدل من جوف الليل فينزل الا ما كان من الشرك والبغي يتدل يعني ينزل ثم دنا فتدل دنا انطرب فتدلى فنزل هذا جبريل عليه السلام نزل من الافق الى الارض قال رؤاه النبي عليه الصلاه والسلام على صورته وفي حديث صديقي ابو نمر في ربنا رايت انا في المعراج قال ثم دنا الجبار فتدلى فكان فوقه سيدنا فهذا تتدلى وقرب اخر من الرسول صلى الله عليه وسلم في المعراج للسماء غير المذكور في الايه الذي في الايه هو تدلي جبريل ونزوله فوقه الغرض من صوم التدال بمعنى نزل ان ضبط على يتدل من جوف في الليل فيؤخر الا ما كان من الشرك والبغي وصلاه مشهوده حتى تطلع الشمس فانها تطلع على قرن الشيطان وهي صلاه الكسار فاقصر عن الصلاه حتى ترتفع الشمس والصلاه مشهوده يعني يمكن ان يطيل صلاه الصبح وإلا فلو انتها من صلاة الصبح لم تصح الصلاة كما دلت عليها الأحاديث الأخرى ولكن لو ظل يصلي الصبح إلى قبيل طلوع الشمس مباشرة لما كان في ذلك كراهة لقد كان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يثير القراءة في صلاة الصبح ورؤيا أن بكى قرأ مرة سورة البقرة هذا قصدي قراءة سريعة كان عمر يقرأ نحو نحو سورة يوسف أو النحر في صلاة الصبح هذا يقفضي أنهم يخرجون منها وقد أسفروا لدا أو شكت الشمس على الشروق لا يكره ذلك إنما تكره الصلاة بعد الصبح لمن صلى وانصرف عدم مغفرة البغي لأن حقوق العباد لا يسامح الله فيها حتى ينتصف للمظلوم من الظالم أعوذ بالله من الظلم قال إن الرب تعالى يتدل من جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي فالصلاة مشهودة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع على قرن الشيطان وهي صلاة القفار فأقصر عن الصلاة حتى تغتفع الشمس فإذا استعلت الشمس فالصلاة مشهودة أي تشهدها الملائكة وارتفعوها أي قدر رمح قال فالصلاة مشهودة حتى يعتذل النهار فإذا اعتدل النهار فأخر الصلاة فإنها إما إذن تسجر جهامنا هو قبيل الظهر عندما تكون الشمس في منطفة في السماء تماما في كبد السماء تماما تكون الظل ساعتها في بلدنا إلى جهد الشمال وهذه اللحظة تكون قبيل الظهر بيثير فإذا زالت الشمس في هذا وقت الزوال وقت صلاة الظهر بداية تحرك السماء الشمس الى ال... الى جهه الغرب تزول عن كبد السماء قال فاذا فائ الفيء في الصلاه مشهوده حتى تدلى للغروب حتى تدلى الشمس صينها تغيب بين قرني الشيطان فاكسر الصلاه حتى تغيب الشمس حتى تغرب صيف صيف اهه احمد هو في مسلم مطول بالنسبه لصلاه العصر اذا غربت الشمس كرهت الصلاه قلت هذا في معنى قوله تبارك وتعالى اقيم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وهذا الكلام فيه نظر يعني ان في هذا المعنى هو في نزول الرب سبحانه وتعالى الايه لم يثبت ان النزوله يمتد الى صراط الفردس او الى ذروه الى صراط الايمان منها هذا الحديث ضعيف رغم ان عدم قيمه يحتج به رحمه الله لكن بمعنى هذا اذا كان يقصد انها مشهوده بمعنى تشهدها الملائكه فهذا ذلك صحيح لقد ذكرنا الاحاديث الصحيحه الثابته التي تدل على ان الله عز وجل ينزل اثناء الدنيا حتى يطلع الفجر وهي ثابته بهذه الالفاظ فلا يصح ان يزاد على ذلك من روايات ضعيفه لا تسقط فصحيح الصريح ان قران الفجر مشهود ان قران فجر كان فداه أي ايات الصبحي تشهدها ملائكه الليل وملائكه النهار كما ثبت بذلك الاحاديث واما ان قرء فجر كان مشهودا انشده الله سبحانه وتعالى فقد ورد ذلك في احاديث ضعيفه لا تثبت بها احكام فقهيه فضلا عن امور اعتقاديه وهي مخالفه للاحاديث الصحيحه التي جعلت غايه النزول حتى اذا طلع الفجر حتى ينفجر الصبح حتى ينفجر الفجر حتى, ينفجر الفجر, حتى يطلع الفجر قال رافيكته سيدنا الخلال علي بن عباس رضي الله عنه قال ينزل ينزل الله كل ليله الى سماء الدنيا ثلث الليل الاوسط فيقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسالني فواصيه واترك اهل الحق الذي اقدم هذه فيها غرابه في ذكر الليل الاوسط لان فيها ثلث الليل اذا مضى ثلث الاول الاول فهو في ثلثي الليل الأخير الأخيرين في أو في ثلث ليلة الأخير وهذا الأكثر كما ذكرنا ذكر الأوسط هنا يعني لم يالج في الضراء الأخرى وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إن الله عز وجل ينزل في ثلاث ساعات بخينة من الليل يفتح الذكر في الساعة الأولى تم يره أحد غيره يَمْحُو مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ هو ده الحديث النبوي من الماضي الذي لكم فيه انه منكر نعم هي دي نفسه الحديث قال لم يره أحد غيره مفيش طرق للحل هو نفسه الحديث ايوه ماشي ما هي, هي نفس الحديث نفس طالما ان هو عن ابي الدرداء يبقى هو واحد ومداوره كله على شخص واحد اسمه زياده ابن محمد قال البخاري منكر الحديث فجلسه المسائل عديدهم منكر فمدار الحديث على زياده هذا اور افتح الذكر في الساعه الاولى لم يره احد غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ما شاء ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن التي لم ترها عين ولم تقتل على قلب عشر ولا يسكنها من بني آلم وعيد ثلاثة النبينا والصدقين والشهداء ثم يقول طوبى لمن دخلك ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى تماء الدنيا بروحه وملائكته فيمطفض فيقول كومي بهزتي مقتدر الى عباده فيقول هل من مستغفر اغفر له هل من داع اجيبه حتى تكون صلاه الفجر وكذلك يقول قرانا الفجر ان قرانا الفجر كان مشهودا فيشهد الله ملائكه الليل والنهار حديث زياده في شهود الرب عز وجل لقران الفجر عشان كده قلنا هو يقول هذا في معنى قوله الله تعالى رقم السطر ده ذروك الشخصي الصحيح ان الحديث ضعيف وبالتالي لا يثبت به هذا الامر وله ابن خزيمه ان الخاص محمد عن ابيه او عمه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل ليله النصف فيغفر للمؤمنين كما تم حديث ليله النصف بطرقها تحسن صحه عن ابي عمر مات رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان ليله النصف من شعبان هبط الله تعالى الى سماء الدنيا فيغفر لاهل الارض الا لكافر او مساحن وهو محمد بن الفضل البخاري وقال ابي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا الى سماء الدنيا في النصف من شعبان فيغفر لاهل الارض الا لكافر او مساحن والمواجد والمواضع عظم الدرقدني صحاح الوليد قلت ولا منافاهه بين احاديث تخصيص النزول بليله النصف من شعبان وبين الاحاديث القاضيه انه في كل ليله فان النزول في ليله النصف من شعبان تطلق والنزول في كل ليله مقيض بالنصف في لفظ وبالثلث في اخر في اخر يعني ليله النصف ممكن يكون من اول الليل الله اعلم قال انه ليس في تخصيص النزول بنصف شعبان نافي له فيما عدا النزول اخص نزول يعني والدعاء فيها هاكد والاستغفار فيها هاكد يقول والاحاديث التي فيها النزول كل ليله اكثر واشهر واصح اذا شك ولا ريب لكن لا منافاه بينها وبين تخصيص النزول في نصف شعبان يقول وقد ثبت ايضا ان النزول في عشيه عرفه كما رواه ابي هاتي من حديث ابي الزبير عن جابر رضي الله عنهما جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان على عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم عرفه فان الله ينزل الى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكه فيقول انظروا الى عبادي اتوني شعثا عرا وبراء وشيدوكم اني قد غفرت له وشهدكم اني قد غفرت له رواه الخلال حديث اسنده حسن رواه ابن حبان في صحيح ابن خزيمه ابن منده ولله الكيف ثنا البيهقي حسن اسناده ابن منده في التوحيد هذا الحديث يثبت رضوا خاصا يوم عرفه وهو الوحيد الذي ثبت في النزول في الايام وليس في الليالي ورواه خلال في السنن الحديثي ابي النضر عن ايوب عن ابي الزبير عنه يرفع افضل ايام الدنيا ايام العشر قال يا رسول الله ولا مثلهن في سبيل الله في الجهاد يعني قال الا من عفر وجهه في التراب الله اعلم مدى الا من قتل ف صار مجندلا في التراب فتعفر وجهه بالتراب لانه قتل شهيدا في سبيل الله قال ان العشيه تعرف والعشيه من الظهر الى غروب الشمس فما العشيه تعرف ينزل الله الى سماء الدنيا فيقول للملائكه انظروا الى عبادي هؤلاء شرفا عبر الشوف اللي هو غير مصلح الراس غير مصلح الراس والوبره على اثر الغبار قال يقول الملائكه ينظروا الى عبادها هؤلاء شؤم غبره جاءوا من كل فج عميق باحين يسالون اسالوني رحمتي فلا يرى يوما اكثر عتيقا ولا عتيقه اي من النار باحين يعني مكشوفين يعني لا لم يستظلوا و عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجلان احدهما انصاري والاخر ثقفي ذكر الحديث وفيه ان الله ينزل الى السماء الدنيا فيقول للملائكه هؤلاء عبادي جاءوني سوعا عبر من كل فجنام اجهدوا اني قد غفرت لهم ذنوبهم قد رؤيا النزول في رمضان وليس هو نافيا له في غيره لكنها حديث ضعيف فيما قل يشير ابن زر صحاب وكثر رؤيا روى عليهم معبد عن عبيد الله بن عمر استمد عليهم العباس قد جعل الله ونما قال ان الله تبارك وتعالى ينزل في شهر رمضان اذا ذهب الثلث الاول من الليل حبط إلى السماء الدنيا ثم قال هل من سائر يوطى هل من مستوفر يغفر له هل من تائب يتاب عليه هواه هو الألكائي والمعوية عاصم صحاها والأربان في غير السن نزول في رمضان غير مشهولة ولكن هو لا ينافي الأحاديث الأخرى وهو نزول أخص كما ذكرنا الله أعلم إنثبت روى ابو ايوب الله بن موسى قال ابن أبي ليلى عن المنهال عن سيد الجوير عن ابن عباس في قوله تعالى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره قال ينزل الله الى السماء الدنيا في شهر رمضان يدبر امر السماء فيمحو ما يشاء ويرى الشقاوة والسعاده والموت والحياه ندره حسن هذا الموقوف له حكم المرفوع عند المحدثين لأنه لا يقال من قبل الرأي وقد كبت النزول لفصل القضاء وللتجلي لأهل الجنة كما ستأتي الأحاديث إن شاء الله تعالى قال ورحنا نشهد شهادة مقر بلسانه وصدق بقلبه وستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول رب جل وعلا ونغير أن نصف الكيفية لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية نزول خالقنا لأنه الى السماء الى سماء الدنيا كما ابن خزيمه قال واعلمنا انه ينزل والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين اليه حاجه من امر دينهم فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الاخبار من ذكر النزول كما يشاء ربنا واعلى ما يليق بجلاله وعظمته عز وجل غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية يعني بتفسير النزول هذا الكلام ولا بأن نتكلم في كيفية إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول فنسير بسير النصوص حيث سارت وناقف معها حيث وقفت لا نعدوها إن شاء الله تعالى ولا نقصر عنها قال قد تكلفت جماعة من مثبت المتكلمين فخاضوا في معنى ذلك وفي الانتقال وعدمه هو ده ده ده هذا يثبت انتقال ولا يثبتش انتقال والله هذا الكلام لا نتكلم فيه ان الانتقال لم يرد في الاحاديث الصحيحه فنحن لا نثبت ذلك ولا ننفيه نثبت ما ثبت نزول الرب عز وجل يقول وفي خلوق العرش منه وعدمه نافيا واثباتا قلوب العرش منه وهذه نتكلم فيها بما تكلم السلف وبما ورد به الاحاديث كما ذكرنا الايات والاحاديث اثبتت الاستواء ولا يمشي النزول اثبات الاستواء فنحن نثبت ان الله مستوي على العرش كما اخبر عز وجل ولم يخبرنا ربنا انه ترك الاستواء اذا نزل نحن نثبت انه لا يخلو منه العرش اما الانتقال وعجبه فلا نثبت ولا ننفي انه لم يجد اما خلو العرش منه بمعنى انه هل تنفى عنه صفه الاستواء ساعه النزول نقول لا بل هو مستوى على العرش ينزل كيف شاء يقول وذلك تكلف منهم ودخول فيما لا يعنيهم وهو ضرب من التكيف مش مطلقا يعني زي ما قلنا اثبات اصطفة الاستواء وفعل الاستواء مع فعل النزول ده مش تكيف لكن البحث في ذلك على تخيل كيفية معانا نعم هو منه يقول هو ضرب من التكيف لم يأس في رفض النصوص ولم يسأل السحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك حتى حين حدثهم بالنزول فنحن نؤمن بذلك ونصدق به كما أمنوا وصدقوا فإن قال لنا قائل أو متنطع يلزم من اثبات كذا كيف وكيف في اي شيء من صفات من صفات الله قلنا له انت لا تلزمنا نحن فيما تدعيه وانما تلزم قائلها ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان ذلك لازما لما قاله حقيقه وجب ان نؤمن به اذ لازم الحق حق وان لم يكن ذلك لازما فانت معترض على النبي صلى الله عليه وسلم كاذب عليه وتقدم بين يديه باول بحقي وعلى الحاكم عن محمد بن صالح بن هاني أنه سمع أحمد بن سلمة قال سمعات إسحاق بن راهويه يقول جمعني وهذا المبتدع يعني إبراهيم بن صالح مجلس الأمير عبد الله بن طاهر فسألني الأمير عن أخبار النزول فستمتها فقال المؤلي صالح كفرت برب ينزل من ثماء إلى ثماء فقلت آمنت برب يفعل ما يجاء وقال اسحاق رحمه الله دخلت على ابن طاهر فقال ما هذه الاحاديث يرمون ان الله ينزل الى سماء الدنيا رغم ان تج كان مشككوا فيها قلت نعم رواه الثقات الذين يرون الاحكام فقال ينزل ويده عرشه فقلت يقدر ان ينزل من غير ان يخلو منه العرش فقلت يقدر ان ينزل من غير ان يخلو منه العرش قال نعم قلت فليما يتكلموا في هذا قال اسحاق ايضا قال لي ابن طاهر يا ابا يعقوب هذا الذي ترونه ينزل ربنا كل ليله كيف ينزل قلت اعز الله الامير لا كيف انما ينزل بلا كيف اي بلا كيف نعلمه كما بينا من قبل وقال احمد بن سعيد الرباطي حضر مجلس ابن طاهر ابن طاهر وحضر اسحاق يعني الزرهوي فسئل عن حديث النزول هل صحيح هو قال نعم فقاله بعض القواد قواد اللي هو قواد الامير يعني اللي هم القادات دي قادة الجند كيف ينزل فقال اثبته فوق حتى اصف لك النزول فقال الرجل اثبته فوق اثبته انه فوق عشان يتبرأ من كونه جهميا فقال اسحاب قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا فقال المطهر هذا يا ابا يعقوب يوم القيامه ابو الدمج يوم القيامه فقال ومن يجيء يوم القيامه من يمنعه اليوم اذا كان دي صفه نقص كما تزعمون يبقى لا لا يجيء يوم القيامه ولا ايه ولا الان بالتالي فاذا كان الامر ثبت ان هذا يكون يوم القيامه اذا هذه ليست صفه نقص فالمجيء اللي هو فعل المجيء فعل واذا هذا ليس صفه نقص فنزوله ليس بس نقص هذا الذي قاله اسحاق هو الذي عليه عامه ال سنه والجماعه كما قد قدمنا عنهم في جميع نصوص الصفات ونحن مذهبهم بمراروها كما جاءتوا إن نجيها بلا كيف لكن كما ذكرنا أن هذا عامة آل السنة يقولون ينزل ولا يخلو منه العرش الله أعلى وأعلم أقولوا قولي هذا أستاذ الله خيره